اللهم صل على سيدنا محمد صلة ترغب وتناشدوه وتهمس بها الديها دنئية الدي وعناء دين الإسلام وتهمس بها الجيهة نئية وعنى دين الإسلام وإدهار سعائر على طريقاته جمعية نحظة العلماء هو على آله وصحبه وسلمة. بدون نصر أهل جمعية. أنا ما لعنة كلمة الله جميعنا ودينا ما إلا كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد a d زور اهل جميعنا جمعي نبغى العلماء ديننا oh. <سؤال> تلك كلمه الله جميعنا نبغى العلماء ديننا تلك كلمه الله الله الله الله الله الله ثبت الله, الله. الله. ونزور اهل Suri Hey